وبأسانيدكم المتصلة إلى منظومة بيسحاق الالبيري إبراهيم بن مسعود التجيبي الغرناطي البيري قال رحمه الله تعالى. تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صديق ألا يا صاح أنت أريد أن أراك تحب عرس ذات أراك تحب عرس ذات قدر أبَت طلاقها الأكياس بَتَّا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك, ويهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت هو العض المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت وكنز لا تخاف عليه نصا خفيف الح يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم وجتهت ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق قروض ولا خدر بربر به كلفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواضبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أوتيت فيه طول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 العيون وإن كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت وإن فقدتا وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلته لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندمة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت ولا تحفل بمالك وله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس معنا ولو ملك العراق له تأتى سينطل ويطق عنك علمك في ندي ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحيبون ستعلمه إذا طاها قرأت لإن رفع الغني لواء لا لأنت لواء علمك قد رفعت وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لا محيب مناهج التقوى ركبتا ومهما, ومهما اقتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم اقتضتا وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفته فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنختا فقابل بالقبول صحيح نصحي إن أعرضت عنه فقد خسرتا وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحتا فليست هذه الدنيا بشيء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 دار ما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أم ما كمستطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخرى كفزت فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء إلهون فإنك سوف تبكي إن ضحكت وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتُفد أم وسن من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قراتا وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرتا ولا تقل الصبا فيه مجال أفكر كم صغير قد دفنتا وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقل وقل لي يا نصيح لانت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شخت وكنت مع الصبا أهدا سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غلقت ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت ولم أحل البواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت وقد صاحبت من كبارا ولم أرك اقتديت بمن صاحبت وناداك الكتاب فلم تجبه ونهنهاك المشيب فمن تبهت يقبح بالفتى فعل التصاب وأقبح منه شيخ قد تفت فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقت ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت فلو بكت مع عينك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فمأتمرت ولا أطعت تقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقرى وخبطت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملتا ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتا لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا تفر من الهجير وتتقيه فهلا, فهلا عن جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت فلا تكذف إن الأمر جد وليسا كما حسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترته فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحتا فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحت كما الطاعات تنعلك الدراري وتجعلك القريب وإن وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنت وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرست وأنت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذ نشأت ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت وخف أبناء جنسك وخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا نمست وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمت ولا تلبث